119. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 110. وينقرب إلى أهله مسرورا 111. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 112. فسوف يدعو ثبورا 113. سعيرا إن 111. إنه كان في أهله مسرورا 112. إنه ظن أن لن يحور 113. بلى إن ربه كان به بصيرا 114. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق 115. والقمر إذا اتسق 116. لتركبن طبقا عن طبق 117. فما لهم لا يؤمنون 118. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 119. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون